علمت نفس قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا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 كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن